من قلوب حمره هتفت يا زهره من قلوب حمره هتفت من قلوب حمره هتفت من قلوب حمره هتفت يا زهرى السلام عليك يا زهره السلام عليك يا زهراء يا زراء كاني بجسمك مطروحان وقلب الحضائب عوضه طفل يهز في رجليك أجيب الحسين يا أمه أجيب الحسين يا أمه نصيح بك يكاد قلبي يذوب فالحزن لا يقواه يذوب فالحزن لا يقواه وذى المجتمع على جثمانين من الدم نغر ورقت ودموع تنجري وأنيني يسري تجري وأني يسري السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء من قلوب حرة هتفت يا زهراء من قلوب حراء هتفت يا زهراء السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء يا زهراء علي يغسل الزهراء بأناته وبالآهاتي بأناته وبالآهاتي وأسماء قلبها مصدوعون تصب المياه بالدمعاتي تصب المياه بالدمعاتي تكفينها وتأكل أيتام للجثمان بالعبرات كبل للجثمان بالعبرات ومن تحت الكفنه تمتد يد تستجيب للصرخات وتضم الأيتام وسط صدر الاعلام وتضم الايتام وسط صدر الاعلام السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء من حره هتفت يا زهره من قلوب نحره هتفت يا زهره السلام عليك يا زهره السلام عليك يا زهره يا زهره كأن به أحاط البدر كأن به أحاط البدر وزار نعش دامع تشيعها قلوب حره تشيعها قلوب حره ويحملون نعش وافرات وتذرف عيون عمرى وتذرف عيون عمرى الى القبر أو دعوها فيه بدمع الوداع حاطوا القبرى أو دعوها القبرى بدموع عبرى أو دعوها القبرى بدموع عبرى السلام عليك يا زهر السلام هتفت يا زهراء من قلوب حراء هتفت يا زهراء السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء دهر ارحم المكبوله من الحزن مكمد دمك من الحزن مكمد دمك يخاطب داره مثوا واخرى يخاطب المرسولا واخرى يخاطب المرسولا تراني وتعلم الاصحاب وعن كسر ضلعها المسغوله وعن كسر ضلعها المسقوله اما انك تذكرت العكين تدري جنينها المقتول عند ذاك الماضي غربت احماضي عند ذاك الباب غربت أحبابي السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء من قلوب حرة هتفت يا زهراء من قلوب حرة هتفت يا زهراء السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء يا زهراء سلاما يا بضعة المفتار بعد الرمال والأمطار بعد الرمال والأمطار سلام لضلعك المكسور وجرح الجدار والمسمار وجرح الجدار والمسمار وحمرات عينك الملطومة بظلم يا غضبة الجبار بظلم يا غضبة الجبار وتلك الجراح لا, لا تنسى ستبقى حتى بزوغ الثار لم تزل تعتلي صرخاتي لم تزل أهاتي تعتلي صرخاتي السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا زهراء من قلوب حراء هتفت يا زهراء من قلوب حراء هتفت يا زهراء السلام عليكم يا زهراء السلام عليكم يا زهراء